غواشلال الزهدان تسلا كفطيري اذن يان كونسكر بصف الكاس ومانا اجي صار سنيدا وكن ما ترمتو يساتوك دتخطد دارتي في التسليته dafsuzum turasa planet tutl hala iduyla akulit tarna amasir braqadis mutul ismana adadan gatlikidan arilmsakina nitnjan salaseba ya كيف مغيين للجيور لكيموا أمانا أغادي زرين متنقانياني لاتفاقا أتلال حالة لحياييلي لامانا أتلال باركا دون سغولة فلاحا أيايين كنتيوقا وسيناك العولتا أيايين مجرنيزو سدرستينا سيناليما أيايين كنتيوقا وسيناك العولتا اسنان الرفض لصوري المساكينه ايتفضلو سوري اتيفا سكيل لي قلت ما تنت تاوينه اولا اين غلى درسل كن ساق صغاوي rafatsun saher nla frah Gelnat nicher جنت ولتي كان in sien na spete, Awa na wo bumепut zat, aandarika tala, aandas Job bul da kitaые karakisa, Industry innak alamalena, oses Fiveline Nagarita Katow, aherere toke ask en sale나� temen, sem Óte والعلم وحانيك للقياسي منونا اما بيسف تنتزل في تجي ونرغمها روحها احجول عيب تحدد يغيقاز ما نصوبني في كياو انتسا يغيقاز ما نعيب الفرشنك يا تلانا ورجي بدرغل عيبني شكلو ما نكيغا أولا يندور أبهر وسيسا سمرغا أليغ ناسفل ديغدلي اللي توسيتا ألا هيه ديك الزدلي في شوش أسولي اختوفي التدى وقانوري شطرنا مكني يور جزيس فاول حياتيك أمالي عدوت من أجار توليت النانا أغيقين شي كل الصالحينا أدا كيف يفكر بيتيات لمت عمرنا اذكي كيف ربيتي دوري لنا السفاره يكتي نيان كل محاله الزعيص غتا ماثيرتني شي ولا تبكو اذا وندو سمدت فلي جاتي كل توبرت ولي فاتو صوتها اولايني صدق دارك وكانو رلينا وركيس كيرلكا بالماني غتنساتو امنات واللي تجا ترثى ولتا Ata lêr zan zgodar gesulit tu suna Ata myaart ata bidar ta kool uttasinta Ata piet hymne gheggees afn fusa ghoro A min agger tushint likim teena kurs fudar mani rathlikim ta Uri leblad sbeder اي ربال بروي تجلق <تصفيق> ياسي ماتو سيتا اي تروي دا كدار متل فو غراسا اي ربان تاتي ما كنتي التاسينا اجي ونوت ياسي ترى مصر السيبا اسولي غريو جدوت في الماكم تيرانا اسي دي احراز مشادا ميوين لكليانا wa bla ki ghibit ya zakint tnala asin wedna rakid sowel srsna kina e gabet ya ورقوان غيسي ويقلو بحرطيري تلاتة هدا سنبنو القندرت مستن الصروفة السنتاج مميتوها من تلاسن تلاتة عريت تمتاتو سردون تمانو غراسة أمونات كلو يدان فلاسات نشينا وكان ارسل سيمنيرينا موالا السن من الساكيت نكينا يان سب العرساتينا انا ناخذ الاطردهم انت ابنا حقرتين مد النويلي مت رانا اموت عاشوت ابو السحرسه ثلاثه اروكان ثلاثه دايت موت لاموشه الحينو ري قادر دوريو ست تليفونا اجمعن دروم دورسنا ننسى وكان اركيت التليفون راجت مال متاله الا صوران صادغ راسلامي روحه اسموش والسنجيم حقان ابقى مانا ابو تي الزوارق راج نغراي كايس انا ابو تي الزوارق راج نغراي كايس انا وروميسورني كي Igaloog juli saadhar sittele sharaaf Izilaal gamoog nigeru tmaninu waeisa Awaaligar bidum saagati walana Arupan sisi zinzal harmalghi haahan Aamamneek raibhududu hlasi ghori moita Aaxinu zri ghamadun yusitimitaasha Aaxinu يفورا انتي زي زي ولي تورسنا ايه ما العنسات لك هنا ولاي نركبان يا يردي الكرساله دخت لينا في سينا اترواستي في ججنا فلانا اتو صغات يد خطر متلك متى يمر بين سبح الله كل حق <تصفيق> ورفينا تجون زلقت ديس لك